ومن م على شرعه س ت ق المستمعون م ا الكرام يسرني ويسعدني ان تكون و ا برفقتنا في برنامج اشارات وحديثنا اليوم ايضا عن مصطلح من المصطلحات وعن ع ب ا ر ة من العبارات التي تجدونها وتسمعون بها كثيرا تعرفون ان من المسلمات ان من اراد ان يجري ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة لابد أ ن ت ه ي أ له غرفه ة العمليات ا م س العمليات غرفة ا غ ر ف ة العمليات هذه ا ل ع م ل ي ة ا ل ج ر ا ح ي ة ع م ل ي ة م ؤ ل م ة فيها تقطيع في جسد ا ل إ ن س ا ن لمصلحته طبعا حتى يتفادى المريض الالام آ ل م ا ج ر ح ي ة طبعا بعد ع ا ل ل ي الجراحيه ة سينعم ب ا ل د بعد لابد تخدير و والطمأنينة والسكينة والراحة ء التعب لابد أن تجرى له عملية أن تجرى وموجود تقول لك في الجراح في مساعدنه ي في ممرضين في مخدر بتاع التخدير عنوان حلقتنا عمليات التخدير في عمليات ت خ د ي ر بتم على مستوى ا ل أ م ة اللي هو التخدير الثقافي ل ل أ م ة هذا التخدير الثقافي ل ل أ م ة أ ن ل ك م تركزوا معي الصراع بين الحق والباطل ب د أ ب إ ن ز ا ل آ د م على ا ل أ ر ض ل أ ن آ د م نزل ومعه عدوه قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم ببعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع إ ل ى حين نزل آ د م وتم ص ر ا ع شديد أ ل إليكم ي ا بني آدم أن لا ت ع ب د ا ل ش ي ط ا ن إنه لكم ع د و م ب ي ن وللشيطان ق د أ ض منكم كثيراً أفلم تكونوا تعقلون كثيرا جبلا ل ل و خ ب ر ة ت ر ا ك م ي ة في الاضلال والشر وله خ ب ر ة في م ع ر ف ة ا ب ن آ د م و م ع ر ف ة أ ه و ا ئ ه م وميولهم وحظوظهم وشهواتهم و ا ل أ و ت ا ر ا ل ح س ا س ة التي يضرب عليها ليضلهم وليغويهم ولاقعدن لهم صراطك المستقيم ولااتينهم من بين أ ي د ي ه م وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين ولقد صدق عليهم إ ب ل ي س ظنه يعني ربنا ق ا ل إ ب ل ي س قال لله ي ا ل النازل ما ب ي ش ك ر و الله ا قال كلام إ ب ل ي س طلع صح كثير من العباد ما بيشكره و وقليل من ع ب ا د ي ة الشكور و أ ك ث ر ه م لا يشكر طيب هذا الصراع بين الحق والباطل استمر مثل الحق ا ل أ ن ب ي ا ء على مدار التاريخ ومثل الباطل ا ل م ل أ الذين استكبروا والذين ضلوا وكذا ا ل آ ن يوجد صراع بين المسلمين وبين الكفار حق من كن مخدرين ينبغي حقيقي التي التقريب يوجد حقيقته الآية اليهود أن نعرف وأن نعلم أن الآن ولن عنك النصارى تتبع الصراع صراع تسمع الدعوات تدعو صراع اسمعوا ترضى وقائم وكذا ولا إلى إلى لا ملتهم ما هذا هذه حتى اسمعوا إ ل ى قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ل وعن وعن يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ وبيّنت الغايات والأهداف من هذا الصراع من و ص ر ع حضارات وملل ونحل ومعتقدات الكل يريد لحضارته أ ن تسود والكل يريد لقيمه أن وأن تنتشر、وأنتعم. نحن كذلك كمسلمين نقتنع ن ن تعم كذلك ي ب د ان و تنتشر م ى أن ك و ن جميع ا ل ب ي الدين ة على ل نتمنى هذا وان دخل جميع ل ا الله أفواجا لينعموا بالسعادة س في دين ل تعم ي ن ن بها بالقيم بها والأخلاق الرفيعة التي ولننعم ننعم بها و ل ي د خ ل ا ل ج ن ة ل أ ن ه لا دخول ل ل ج ن ة إ ل ا عبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من أ ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى كما قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك ولا يزالون يقاتلنكم حتى يردوكم عن دينكم من س ت ط ا ع و ا و ا ل آ ي ه قبل ش و ي ة ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته ذكر اليهود والنصارى وذكر ان المله واحده هذا صحيح هم ملل ولكن الكفر مله واحده وكذلك ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم ود ما عنتم قد بلت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها ن ت م ولايه تحبونهم ولا يحبونكم على أ ن هنالك صراع حقيقي بين الحق وبين الباطل طيب هذا التخدير أ س و أ صوره في العولمه العولمه مخدر ثقافي لتستسلم ا ل أ م م ولتخترق قيمها ولكن ب ط ر ي ق ة ن ا ع م ة قديما كان الكفار يحتلون بلاد المسلمين ب ا ل ق و ة وهذا موجود إ ل ى ي و م م ن هذا كما في العراق وفي أ ف غ ا ن س ت ا ن ويخترقون الدول ويقاتلون ا ل أ م ة وتراق الدماء ويحملون الرشاشات لكن ا ل آ ن ا ل ع و ل م ة هي استعمار قانوني أ و استعمار ناعم بغير مخالب أن يحولوا وأن أ عقائدنا يحولوا أفكارنا وأن يحولوا فلا ك ا ا ر ن وأن و ي ح و سواعد ل ك ن وأن يطمسوا هويتنا وأن يذمروا أخلاقنا وأن شبابنا وأن شبابنا يسحقوا ي ج ل الشهوات و ه م من شباب تبني ولا أ ج ي ا ل تعمر ولا شباب ينتج ل أ ن ه م يصففون الشعر و ل أ ن ه م يتعرون في الطرقات والشوارع إ ن أ س و أ أ ن و ا ع الاستعمار أ ن تتبنى قوانين ونظم ومناهج غيرك ويا ليتها كانت نافعه ة حضارة الغربية يعني يا ليت الذين من بني يتحدثون ويريدوننا أن نسير في من جدتنا ومن بأرسناتنا يا ل ت أن خطر م منا منها من والعلوم والمعارف、والبحوث. لكنهم يريدون الصحيح التقنية والتكنولوجية يريدوننا والبحوث أن نأخذ نافع أن ن ك و ن وأن ن مثلهم س ي ر في ر ك ان ب فبعض ه م ا ل ا ينادي بالحرية الشخصية س ويرى أن تبرج ا ل ف ت ا ة وتعريها ح ر ي ة ش خ ص ي ة طالما أ ن ه ا لم تتعدى على ح ر ي ا ت ا ل آ خ ر ي ن أ ق و ل لقد تعدت على ح ر ي ا ت ا ل آ خ ر ي ن كيف لقد تعدت على حدود رب العالمين. تلك العالمين يتعدى فلا تقربوها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسها لقد على الله الله ظلم تقربوها تعدت حدود حدود حدود حدود وضع ومن رب ربنا قال لي اعتدى على حدود الله رايكم في ج ن ه ومن يتعدى في ناس يتعدوا حدود الله يتعدوا الحدود التي رسمها الله لهم كعبيد وكمخلوقين فقالوا للخالق بلبسهم كلامك ما نافع معانا وشريعتك ت ر ش ر ر ب ا ل ت ش ق شريعة وعدل وتمت ك ل م ة ربك صدقا وعدلا ومن أ ح س ن من الله قيلا ومن أ ح س ن من الله حديثا الله نزل أ ح س ن الحديث كتابا متشابها احسن من كلام الله ما في ه وكان إ ن ت ملتزم ت ب و في ناس التزم به وكان الدنيا كلها ملتزمت به ي هو حق و إ ن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أ م ث ا ل ك م ويعذبكم و ي د خ ل ك م النار ل أ ن ك م ما سمعت و ا كلامه إ ذ ا و ا ح د ة لابس ليبس ضيق لو ما اعتبر ن ت ع د ي على حقوق آ خ ر ي ن ويعني ح ر ا ت آخرين ي كذا صحيح مشكله طيب لو كان ا ل آ خ ر ي ن ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر أ ي ك م ن ف و ج ن و ا سمفان من أ ه ل ا ل ن ا ر ل م أ ر ه ما ن س ا ء ك ا س ي ا ت ع ا ر ي ا ت ما ئ ل ا ت م م ي ل ا ت ر ؤ و س ه ن ك أ س ن م ة ا ل ب خ ت ا ل م ا ئ ل ة إ ذ ن نقول و ب ك ل ص ر ا ح ة و ب ك ل صدق تمت عمليات ت خ د ي ر للمتنا ت خ د ي ر ثقافي ع ب ر ا ل ع ا ل م ه ابرا الفضاء المفتوح تشاهد ما تريد أ ن تشاهد وهذا الفضاء المفتوح جاءنا ب أ ف ك ا ر م س م و م ة أ و ل شيء ج ر أ ا ل م ر أ ة و أ خ ر ج ه ا من أ ن و ث ت ه ا ومن حيائها ومن عفتها ومن قيمها ومن أ خ ل ا ق ه ا ومن التزامها قادها إ ل ى التفسخ والتعري و إ ل ى ا ل ج ر أ ة وتجيك و ا ح د ة في فضائيه ة من الفضيات فاك ش ع ر وتنضب تقول حقوق حقوق الإنسان حقوق الإنسان لك أهل ه ن ا ك من يعرف ويعلم حقوق ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر من رب ا ل إ ن س ا ن الذي خلقه أ ا ن ت م أ ع ل م أ م الله حق ا ل إ ن س ا ن أ م الا أن يفسد و الا يقع في ا ل ر ز ي ل ة حق ا ل إ ن س ا ن الحقيقي أ ن يعيش طاهرا بعيدا عن المعاصي والذنوب حق ا ل إ ن س ا ن الحقيقي أ ن لا يدخل النار أ غا... ن إنتو... ت م لا م ع ر ف ي ن و في نار ولا جنون انتم نار ج ل ا ل اللعبه جنون وقودها الناس و ا ل ح ي ا ر ة تخيل زول تخليها ايام ا نمشي النار عليك الله ما ض ي ع ت ه حقه ع ل يقولون ك انك النار تمنع من دخول النار التي دخول و د ه ا ا ن ا س ا ا ا ل ل ح حق ج ر ة ده إ س العالم ن ا ح ق ق ثقافي يقولون ي ي وبالتالي ا ل مخدر آخر صار ق ر ي ة و ا ح د ة يقصدون بذلك أ ن ك لن تستطيع أ ن تقاوم ا ل ث ق ا ف ة التي ت أ ت ي ك فليس لك إ ل ا الاستسلام ونحن نرفض هذا الاستسلام ونقول هذا غير صحيح من قال ذلك؟ العالم صار قرية واحدة؟ نعم قال قرية صار واحدة ذلك س ي س ر ت ا ل ل س ب ل والاتصال بين الناس ولكن هذا لا يلغي خ ص و ص ي ة الشعوب ولا المكونات ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل ف ك ر ي ة والحضاريه ة للأمم فلكل مجتمع ت خ ص ص و ي وقيمه وعاداته و ق ا ت للامم ي د ه ونظمه ا ت ينتظم ي ب ه ا ل ل ع و ة صيررة الشيء ا ل ع ي عالمية ا هذا معناه ورسالة الإسلام عالمية وما أرسلناك إلا رحمة ل ل ع ا ل م بمصطلح ي ن لكن ل قصدوا ع و ل م ة في ا ل أ و ل ا ل ل ل ع و م ة ا ا ق ت ص ا د ي ة كسر الحواجز بين الدول و ا ل ت ج ا ر ة ا ل ح ر ة و إ ل ى غير ذلك ثم انتقلت إ ل ى ترويج السلع ا ل ف ك ر ي ة و ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل ق ي م ي ة لماذا انتشر الزواج العرفي بالفضائيات مع عوامل أخرى لماذا التعري لأن العولمة مع انتشر تفشى أخرى والفضائيات طبعت بيننا وبين الشهوات انت اذا ر أ ي ت في الطريق العام شاب يضع يده فوق ش ا ب ة او يمسك بها من خاصرتها كنت تستنكر هذا المنظر وتستاء جدا ولكنك لا تستاء لأنك تراه داخل بيتك كيف؟ في التلفزيون موجود قاعد وبيتك واولادك ومارتك قاعدة وبيتفرج في فيلم او مسلسل والمنظر موجود نوع وتأليف وب لا لانك داخل فيلم مسلسل لما تطلع تلقى في الشارع بتعتبره بعد ذلك عادي حصل بيتك كيف انت قاعدين بينك تستاء تراه قاعد قاعدة قاعدة عادي بتعتبره تطبيع ده بعد في في في ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما الذي حصل ان القس زويمر رئيس المنصرين في مؤتمر القدس قال نحن لا نريد ان نخرج المسلمين من الاسلام الى النصرانية حصل لهم لا يستحقونه ولكننا نريد أن نخرجهم من الاسلام زويمر رئيس في نريد نحن نخرج من يستحقونه ليعيشوا مؤتمر ففي شرف للشهوات الى هذا نخرجهم الشهوات عبادا منغمسين وقد تحقق ل الجيل مزويمر إ ى حد ما م و ب ا يستفيد ل خليعة التقنيات الحديثة ا ت صور ي منها في الصور ا ل خ ل ي ع ة السيئة والإباحية إذا إلا الانترنت لا يطالع إلا المواقع دخل والربيئة هل هذا جيل يمكن أ ن ينشر الافاق إ س ل م وأن يبلغ به ل ا آ و أ ن يحرر القدس و أ ن يقيم الدين هل استطاع أ ن يحرر نفسه من أ س ر الشهوات فضلا على أ ن يحرر البلاد والعباد إن اكون ل ف ا ر ي ع م ل لتدميرنا وليسحقنا لأن المناهج مختلفة ولأن العقائد ت م بذلك ا رسالة الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ن ولكن إن ن ة وزهق قل ق ف ف ب ا ح ق زاهق على الباطل ل فإذا فيدمغه هو و م مما الويل بذلك تصفون أكون بذلك قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة ح ل ق ة عمليات تخدير على أ م ل أ ن أ ل ق ا ك م في ح ل ق ة ق ا د م ة إ ل ى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا ت ن س و ن من صالح دعائكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته